غواب في بحر النغم غواب في بحر النغم سهرة اسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي <تصفيق> أصدقائي المستمعين أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج غواص في بحر النغم حلقة نستمع فيها نبحث ندقق ونتأمل أم نفسي, نفسي عنوان هذه الحلقة أو أضع لها عنوان ورداية يعني أسميها كده أسميها ورداية ورداية بس للكني ورداية لصلاح جهيل ولسيد مكاوي صحيح كل اتفقنا انو الحلقة الرابعة من كل شهر هتكون بناء على طلباتكم انتوا اللي حتطلبوها وصحيح ان جزئيا خالفت الاتفاق لكن اتلككت في رسالة جاتني من الدكتور السكنداري احمد عز الدين شتا قال لي بقى غواص وحر النغم يسيب الاثنين دول قلت لها دكتور بني وبين نفسي. والله ما يسيبهم ابدا حتى لو يعني طمعنا في كرم اصدقائنا المستمعين وأجلنا طلباتهم للشهر الجاي بإذن الله الحلقة الاخيرة منه ومن الشهور اللي بعد كده إذن الله صلاح جاهين وسيد مكاوي عودة للإسمين الكبار عودة للأحبة الغاليين مش هنحكي حن... مش كتير في مين فنيا لكن يمكن نركز في هذه الحلقة على هم عملوا ايه مع بعض الاثنين ازاي كانوا بيدوبوا في بعض ازاي كانوا بيتحولوا تقريبا لكيان واحد بيقدم لنا شيء متفرد جدا صحيح ده حلو من غير ده وده حلو من غير ده لكن الاثنين احلى وهم مع بعض الاثنين حاجة, حاجة متفردة جدا دايما وهم مع بعض كان اتفرج مع بعض عشان نشوف عملوا ايه سوا الاذاع الكبير والمخرج الكبير انور عبد العزيز كان له صولات وجولات مع عمنا السيد الكاوي كان صديقه وجاره حد فيهم ساكن تحت الثاني يعني اظن انور ساكن تحت عم السيد الكاوي ومرتبطين ببعض وقدموا لنا تترات اتقدمت يمكن من أحلى كترات لقدمت في تاريخ الإزاع المصرية كلها لكن عم أنور صاحب رؤية إزاعية وصاحب فكر شديد الخصوصية قام فكر ياخد ربعيات صلاح جين وهي برضو لو مسكناها ككتابه كشعر من أحلى ما كتب في العالمية المصرية قاطبة كلها على بعضها ويلحانها عم السيد مكاوي يعني ياخدوها ويحولوها الى عمل ازاعي مترابط هنا تقول لي عمان عم رب العزيز ده مخرج دراما طيب حيعملها يحلها ازاي دي اقول لك حيحلها عن طريق الدراما الموسيقية وعن طريق ان يقرأ هو ازاي يربط الحلقات ببعضها يوم عامل رباعيتين ملحنتين وبعدين ييجي يقرأ هو التالتة ويقف الحلقة كده ويبتدي من من الحلقة بكرة من التالتة اللي أراهم بره من يعني من التالتة اللي أراها في الحلقة السابقة تبتدي ملاحظة طيب كل ما لقى حلول درامية صوتية هيستعملها وحنتفرق في في الحلقتين اللي هنقدمهم دلوقتي إزاي قدر عم قالوا العزيز المخرج الكبير إنه يحول الدراما الموسيقية إلى دراما صوتية كمان طبعا بيساعده في ده مين؟ بيساعده في ده الحوت الكبير عم السيد مكاوي ما هو ده قص الدراما قص دراما كبير يعني هنتفرج برضو عمل ايه في الشغلانة دي طيب هنلاحظ من البداية دخول صوت أنور عبد العزيز ملقية بيقول عجب عجب حتى العجب من العجب في عجب جاب العجب آخر عجب ما عجب طبعا اللعب هنا لعبة عم بصلاحة لكلمة عجب بنخش المقدمة تعجب ما تعجب كل شيء له سبب ولو الكلام كان فضة والسكوت ذهب والدموع لهب والخشوع أدب يحق لك تعجب وما عليك عدب طيب نوصل للحلة عم السيد بادي بالطريقة التلقينية الكتديبي يعني إيه يعني كأنما هذا الدرس الذي ينبغي أن تعيه يا مستمعي هذا هو الدرس اللي لازم تطلع من هذه الشغلانه اللي هتسمعها دلوقتي بيه لازم تفهمه اللي هو ولو الكلام كان فضة والسقوط ذهب والدموع لهب والخشوع أدب يحق لك تعجب وما عليك عدب المقام بياتي الحسيني وزي ما اتكلمنا عن البياتي كثيرا على فترة كلمة الحسيني دي ما تخضناش الحسيني هي درجة فقط درجة من درجات السلم الموسيقي الشرقي هي درجة الله في الحقيقة لكنها زي ما قلنا قبل كده يمكن مرارا انه ال ال الاخوان واضع القواعد الشرقية زمان من فرس وعرب و ونحل مختلفة كانوا بيسموا المقامات أو درجات السلم بأسمى بتاعتهم فالله اسماء الحسين يعني ما نتخضش نتخدش ما وش سبب المهم هذا المقام دافي جدا لاحظوا بقى هنا عم السيد في في في في, في هذا الموضوع ولاحظوا الهندسة الصوتية فيه القرار والجواب اللي متغنيين دول نفسهم عم السيد مكاو اللي هو من اول اعجب ما تعجب هو شخصيه مغني كارو جواد وهذا كان اول ظهور للتراكات في الاذاعه المصريه كانت المكنه الاربعه تراك كانت مكنه قد الاوضه يا جماعه وكانت بتسخن فيجي 8 دقائق انا عارفها واشتغلت عليها يعني وكانت بتسخن فيجي 8 دقائق كده اول ظهور كان ما بين هذه الاغنيه وما بين اغنيه لاستاذنا الاستاذ كمال الطويل الست نجات كان اسمها شوق والحب حلو يمكن يبقى اما لقاء معاها لانها من الاغاني الجميله قوي هنا نجد عم السيد مكاوي في أكثر من تراك بيغني قرار وجواب قرار وجواب يعني فوق وتحت يعني صوته الغليز وصوته الأحد أو الأعلى لاحظوا بقى طريقته التعبير وهو بيغني لاحظوا كلمة أدب والخشوع أدب بصوا بيقولها إزاي يحقق لك تعجب ما عليك حكذا طيب حن حن آم... حنلاقي انه ابتدا ازاي الفرقه بتاعته الفرقه المصغرة جدا الفرقه بتتكون من عزفين معظمهم على قيد الحياه منهم اصدقاء لي شخصيا منهم على الكمان الاعزاء نبيل كمال ورضا رجب وعبد مجيد نجاتي منهم راحلين زي مثلا على السكس سيد, سيد سلامه وعلى القبوه الاستاذ عبد مؤمن النجار وعلى الناي الاستاذ جلال حسين والراحل العزيز عدد فؤاد على الكونتر باس وعلى الإقاع سيد محمود وأنا شايف أو سامع في بعض المناطق الأستاذ إبراهيم توفيق ماسك الدرمز أو موجود في الدرمز. كمان أم في من الراحلين على البيانو الأستاذ خميس الخولي مهمة بيبتدوا هذه الفرقة المصغرة بتبتدي وبيحصل تحاور بين الفرقة الصغيرة دي والأنون وبيحصل تواجد للناي تواجد الناي دايما مهم هنا في هذه الربعيات بعد كده بعد التترات ما بتخلص او العنوان العنوان ما بيخلص بنلاقي ايه احنا لا نزل في بيات الحسيني وبنلاقي الدخول بصول القبوة وبنسمع واحدة من احلى الربعيات بيقول عم صلاح علم اللوع اضخم كتاب في الارض بس اللي يغلط فيه يجيبه الارض اما الصراحة فامرها ساهل لكن لا تجلب مال ولا تصوم عرض عجبي من اول لحظه معاك صلاح جهيد بص يا سيدي علم اللوعه في حاجه اسمها علم ما فيش طبعا لكن في عند صلاح جهيد في في في شيء اسمه قاموس صلاح جهيد يجيبوا الارض برضه ما حدش يقول يجيبوا الارض الا صلاح جهيد تجلب مال تجلب قصة تصون خلي بالك من الميزان ده لكن اللي هي الصراحة يعني أمرها سهل لكن لا تجلب مال من ناحية ولا تصون أرض يعني حاجة حاجة حاجة فضيعة طيب لاحظوا بقى أرض وارض في المرتين علم اللوع أضخم كتاب في الأرض بس اللي يغلط فيه يجيبوا الأرض حتلاحظوا انه في الأرضين مرتين الأرض عم السيد نازل بيقول في الأرض دي أول واحدة والتانية يجيبوا الأرض نازل نزول تاني خالص يعني الارضين دايما عنده تحت لكن واحدة اعلى من التانية سنه علشان يا يجيبوا ليجيبوا الارض ما لو قال لو قالهم زي بعض ارضين جنب بعض كده يبقى ما جابوش الارض يبقى حطوه في حتة كده اضخم كتاب في الارض ولا بتاع لكن عشان يعمل يجيبوا الارض عمل النزلة التانية اعلى من الاولى شوفوا بقى قفلته لانه دايما عنده عجب يبيقفل بيها هنا شبكة هتلاقوه في مرات تانية سايبة يعني فككها بنلاقي بعد كده صولو الناي وبنتحول لمقام الراست وهو مقام برضه شجي وجميل علشان يقول عن صلاح اهوى الهوى وهمس الهوى في العيون انا بتفرج عم همس الهوى في العيون مش همس الهوى في الودان يا خبر اقهوى الهوى وهمس الهوى في العيون يعني العيون هي التي تهمس وهي التي تسمع الهوى وبسمه المغرم ودمع الحنون وزلزلات الحب مهد الصبا واكون انا المحبوب او لا اكون اسمع بقى الطراوه اللي بيقول بيها عم السيد هنا اسمع الجزاله واسمع الشقاوه واسمع الهفرطه واسمع الغزل كل ده طالع من صوته برقه وبجمال وحاجه بديعه الحقيقه بعد كده يخشلنا عم أنور راويا ويقول أنا قلبي كورة والفراودة أكم يا ما تنطح وانشاط ويا ما تعاكم وقل له كله حينته في المعاد يقول دي ساعتك ولا ساعة الحكام عجبي برضو هنا صلاح جيد شوفوا الربط بين لعب الكورة وبين آآ آآ آآ القلب القلب اللي بيشطوه الفراودة الفراودة طبعا هنا الجميلات يعني يا ما تنطح وانشاط ويا ما تعكم وقوله كله عندي يقول لي ايه بقى يقول دي ساعتك يعني انت يا بابا اللي بتقول ولا الحكم اللي قرر نهاية الماتش وتبتدي الحلقة التانية تبتدي احنا بسا لنزال في بياتي الحسيني ولاحظوا هنا استغلال الدراما هو عند عم أمور العزيز. هتلاقوا بعد وانشاط حاجة بتعمل بو خطة كده جنب الميكروفون دي طبعا شغل عم لحظه قدرة عم السيد التعبيرية ما بين حزن وشجن وتقطيع فظيع في صوته كلمة حينتهي في المعاد وبعدين لحظه البسمة اللي عنده ولا ساعة الحكم والطريقة اللي بيقول بيها عجبي بياخدنا بعد كده بتمهيد للناي أو بتمهيد بالناي للربعية الجميلة جدا دي عبسان بقول وأره في صورة متلومش حد ان ابتسم او عبس فيه ناس تقول الهزل يطلع جد وناس تقول الجد يطلع عبس نتفرج على ايه بقى في الرباعيه دي اولا ده بيقفلها الصبا هو من الباتل الصبا دول متجورين جنب بعض ما امين جنب بعض يعني لكن شوفوا بقى كلمة عبس عبس عبس عبس عبس عبس عبس دول تكرار كلمة عبس على كل درجات سلم الصبا ويجي برضه مرة تانية أنور عبد العزيز استغل فرصة التكرار دي وابتدى مع المهندس مع مهندس السوري وهم كانوا مهندسين كبار جدا المسجلين فيهم بالتأكيد عبدالعلي لال وفيهم زكريا عامر وفيهم أسامي من الأسامي الكبيرة جدا اللي يمكن عبدالعزيز قندي اللي يمكن يعني بالاتفاق مع دول ارفع درجة صدى الصوت مع كل كلمة عدس ليه بتحقق بيستطاب بيها كلمة عبس كي يضيف احساس ده بالعبسية اللي في المسألة بعد كده بقراننا عن بأنور الربعية اللي مفروض انه يستلمها في حلقة بكرة عم السيد مكاو بتقول الربعية احسن ما فيها العشق والمعشقة وشويتين الضحك والترياء شفت الحياة لفيت لقيت الالز تغييرها وده يعني العرق والشاء وعجبي وعجبي بصحيح عجبي, عجبي عجبي عجب عجب حتى العجب من العجب في عجب جاب العجب آخر عجب ما عجب اعجب ما تعجب اعجب ما تعجب كل شيء له سبب ولو الكلام كان فطا والسكوت ذهب والدموع لهب والخشوع عادة اي حق إي تعجب وما عديك عادة اي حق يا <تصفيق> ما عليك ربعيات صلاح جهين تلحين وغناء سيد مكاوي اخراج انور عبد العزيز وعطهم كتاب في الارض بس اللي يغلط فيه يجيب الارض علم وعطهم كتاب في الارض بس اللي يغلط فيه يجيب الارض اما الصراحة فامرها شاهد الهوى و هامشي الهوى في العيون وي بسميت المغرم و دمعه الحنين الهوى و هامشي الهوى في العيون وي مو الحب نهاية الصمام مفهود أنا انا قلبي كوره والفروده اكم يا متنطح وانشاط ويا متعكم وقوله كله حينتهي في المعاد يقول بساعتك ولا ساعه الحكم عجبي انا قلبي كرة والفارة وداه كم يا مطلطح وانشاط ويا متعاكم انا قلبي كرة والفارة وداه كم يا مطلطح وانشاط ويا متعاكم وقلوا كلو هينتهي في المعاد يقول سعتك ولا لعت الحاكم عياجبي عبشان بقول وق في صورة عبس ما حد ان ابتسم او عبس عبسان بقول وراء في صورة عبس ما حد ان ابتسم او عبس فيه ناس تقول الهزل يطلع جد وناس تقول الجد عبس عبس عبس عبس عبس عبس عبس عبس عبس عبس عبس العشق عبس وشويتين عبس عبس شفت الحياة عبس لقيت الالذ تغييرها وده يعني العرق والشأ يا أعجب ما يا أعجب ما تعجب كل شيء دعوه سبب ولو الكلام كان فطر السكو دهب والدموع لهب والقشوع يحول إلي تجبو ما عليك عاتب يحول إلي تجبو ما عليك عاتب ما عليك عاتب الله الله الله الله الله الله, الله أصدقاء المستمعين صلاح جهين وسيد مكاوي زي ما كان لهم اسهاماتهم الدرامية المتفردة كان لهم كمان اسهاماتهم الغنائية المتفردة ومن ضمنها ومن احلاها الغنودي دي وحمام الغية يمروح بلاد النيل امان عليك سلمني على الزغليل الغنوة دي غناها مع الاثنين المطرب الكبير محمد رشدي تعالوا نتفرج الأول على الكتابة لأنه, لأنه في نقطة لقاء هنا الحقيقة بين الكتابة وبين اللحن أنا مصر على أن إحنا نستمتع بها سوا اللي هي الاتنين الشاعر والملحن نايمين على كتف الفولكلور قاعدين مع الفولكلور إزاي الغنو بتتكلم عن مين من أول لحظة وحمام الغية حمام الغية ده فين يمروح بلاد النيل إذا المغني ليس في مصر المغني مغترب المغني يطلب من الطائر يطلب من الحمام طير الوديع الجميل المحب ما هو الحمام ده إيه؟ الحمام ده حبيب كبير كطير يعني من الطيور الحبيبة جدا بيقوله بيقوله يمروح بلاد النيل يا اللي راجع قبلي يا اللي مروح قبلي أمان عليك سلم لي على الزغليق نه بس رأيت صراحة جيما قالواش لي على الحمام الكبير يعني قال له سليم يعني مين الزغليل مين الزغليل الحمام الصغير الحمام النوع يعني الحمام ها يعني الحمام اللي, اللي, اللي تحبه كده حمام ده ممكن يكون بقى مراتك ممكن يكون ولادك ممكن يكون صحابك لكنهم جيل صغير الجيل اللي بيحبه طول عمره صلاح جهيد أقول ما تيجوا نبتدي من بداية الغنو أهو أول نومة على كتف الفولكلور، آه بعد آه بعد آه على قلبي واللي رقاه من يوم ما فت الحبايب غريب بلاد الله طيب آه بعد آه بعد آه ادي أول سنة على الفولكلور، غريب بلاد الله بلاد الله لخلق الله لو فاكرين اللي حضر ستو ولا والدته وهي بتحكي له حكايات تقول له وراح يا ابني حسن سافر بلاد الله لخلق الله ادي تاني سمدع على الفولكلور يخش من هنا على المذهب قال له هو وحمام الغيا مروح بلاد النيل أمان عليك تسلم لي على الزغاليل اللي كنا لسه بنتكلم عنه وزيد في سلامي ادي ثالث سمدع على الفولكلور ولا رابع وزيد في سلامي للحال ام كحيل حبيبتي يا حمام بني بعدها عني جنني بص لعب بقى مع بني وجنني وامانه تقول لها إني يعني عند قفية نيدي بني جنني اني بصر المهر, في الوية بصر المهر شهر بشهر ويا الشابكة في المنديل وسلم لي شوف الجمال بقى شوف الكلام شوف دماغ دماغه قلب صلاح جهين وهو طاير ويا دماغ المغترب بيعمل ايه ده بيصر المهر شهر بشهر ويا الشابكة فين في المنديل العادة المصرية ادي كمان سندة على الفولكلور وقول الحلو عني كلمتين يا جميل حبيبتي يا منعناية منعية تفكري فيا وتبقي تسألي علي بنار البعد في الغربة وادي النوبة جاي على الفولكلور برضه على كتف الفولكلور بواهة الويب والمراسيل وسند لو بصيتوا لكل الغنوة هتلاقيها كده اهو ثبات على الفولكلور قاعد قاعد معاه من اول بيخدم بيخدم يقول لك اه من فراق الديار اه من الجبار اه من غياد الرسائل والشوق وبعد المزار بص برضو هنا قاعد مع اللغة العربية جاب لنا بعد المزار ما حدش يجيبها بعض المزار دي برضو بسهولة اهم البريد اللي شايل من كل مينا ومطار برضو تاني مصطلحات صلاح جايد اللي, اللي ما تقبلهاش من حد غيره وانا بختي بس اللي مايل. يا نيانا يا غريب يا نيانا وادي سند تاني على الفولكلور طب اللي احنا عمل نفس الحكاية ولا ما عملش نشوف كده نتفرق لحن بقيه الحسيني برضه دي مصادفه والله انا مش قاصد يعني هي فعلا هو فعلا بقيه الحسيني دخول متقطع لجذب الانتباه من الفرقه كلها الفرقه هنا على فكره فرقه الصديق العزيز المسخر صلاح الرام ما كنتش معاهم في اللحن ده لكن لاقي كتير من اللي اشتغلت معاهم يعني, يعني موجودين فرقه صلاح الرام بكل مزاقها الخاص جدا والجميل جدا في نفس الوقت فبعد بعد ما بيقول دخول بيعيد نفس الدخول بالتريبل والكماجات بترعش بتوعى بتوع بتوع بتوع بتوع الترعش كنوع من الايحاء بالقلق ودي عمنا السيد مكاوي تسليم صغير تسليم زي ما قلنا يعني اتفضل يا باشا, غني يا باشا. احنا جاهزين نسمعك وتقسيمة قانون تسلطن المطرب ويدخل عمنا رشدي بآه بعد آه بعد آه فرصة طبعا بكلمة آه أن يستعرض الملحن إمكانيات المطرب وأن يستعرض المطرب شخصيا امكانياته نبص لعم رشدي هو داخل فاتح الرابع شيء جميل ومتسلطا وحلو حلو صحيح حلو طيب بيخلص الغناء ويسلمنا الريتم بالآه ودي جديدة يعني يقول لك آه لو تلاحظوا حتلاقوا ان آلات الإقاع دخلت مع آه بتاعة رشدي قبل دخول الكرار ده جديد قوي دي فكرة جديدة قوي قوي قوي قوي طيب الجملة جملة المفتتح اللي هي المذهب دي وحمام الغية مروحة الكرار, الكرار اللي بيغني دول التلاتة الكبار عم فتحها للعزيز موحيدين الخضري وعزة الشنتوري واضحين جدا الستات فتحية منصور ورجاء وحكمة وسهير بينين برضو الاربعه بينين دول بينين قلص يعني طيب هتلاقوا ايه بقى سيدي هتلاقوا بعد ما بيخلص الجملة البداية الساحرة اللي هي سلي... لحد يسلملي على غليز يقول لك وزيد في سلامي للحلوة مرمشة حيلة قلناها دي يقول لك يقولوا يقولولو يا حمام بني دي مين بقى مش هلا هلا صالي عن مش هي هي ولا ايه يعني اذا عمنا السيد مكاوي الموسيقار الكبير ساند على كتف الفلكلور بمزاجه لا واستلقت يعني استعد حتى وركب فوقها واستربع طول اللحن ماشي مشوار اللحن ماشي هي دي عقدته هو ده مفتاح اللحن ده السندة على الفلكلور السنده على الكلاسيكيات بتاعت الغناء العربي هنلاقي ايه كمان هنلاقي شجن عالي جدا اسمع سيدي. آه من فراء الديار آه من هوى الجبار ده كل ده بياتي زي ما قلنا آه من غياب الرسائل والشوق وبعض المزار حيث تتنقلت صبا غريبة غريبة ومليانة حزن ومليانة لوعة ومليانة حاجة كده بينما المقدمة وحمام الغية ده مليانة أمل ومليانة تفجر بالفرح وانتظار لعوده هذا المقترب نتفرج بقى على هنا عمنا محمد رشدي صوت مصري جميل صوت مصري فعلا فازع وحلو وفايق ومليان تعبيرات ومطرح ما تحطه تلاقيه سداد وراجل وحلو على بعضه وخاص جدا غمض حضرتك عينيك واسمعوا رشدي في أي وقت هتقول انه محمد رشدي مش كده ولا ايه بالاضافه لده له زخرفاته الخاصة له آآ آآ آآ كم كم المرمر كم الفضة كم الذهب اللي بيرصع بيه غناء رشدي من الناس اللي لما يغني في اللوعة تصدقوه في الحزن تصدقوه لو فرح معاك تصدقوه المهم انه له جاذبية خاصة تعرف تحطك في المكان اللي هو نفسه ان انت تدخله معاه اصدقائي المستمعين وحمام الغية يا امروح صلاح جاهيد سيد مكاوي محمد رجدي You. Mm -hmm. Oh. Uh -huh. ايه الجمال ده بجد والله حاجه, حاجة حقيقي جميله شايفين ادي تسجيل حفله يا جماعه وادي جمهور قاعد محترم وبيسمع ومتسلطن الدنيا كلها حلوه المهم اصدقائي المستمعين الصور الغنائيه كان لهما باع كبير فيها ومن احلاها واهمها قاطبة الصوره الغنائيه الاذاعيه المكن اللي اشتغل معاهم فيها الموسيقار الكبير علي فراج توزيعا والمخرج الكبير والممثل الكبير والمؤلف الكبير ومتعدد المواهب فائز حلوة اخراجا وقتها كان فكر الثورة المصرية بيتجه ناحية التصنيع وكان صلاح جهين باعتباره احد اهم شعراء هذه الثورة مساندا بل طليعيا بل أقول إيه منظرا حتى في كثير من الأحيان صلاح جاهين هو نفسه بتاع تماثيل رخا مع الترع وقفرة انتوا فاكرين تعالوا نتفرج عليه هنا كيف يحلم لهذه الأمة وكيف يجعلها تحلم معه؟ احنا كفر المقاتة عايزين ضوابير حراتة احنا منيت مليج عايزين ضوابير حليج احنا شبرى العلاوي عايزين مصنع كيماوي احنا محلة شديد عايزين مصنع حديد احنا أهل الوطن احنا الريف والمدن كلنا عايزين مصانع كلنا عايزين مكان, مكان مكان مكان هذه البداية الجميلة جدا هذا الحلم الجميل يبدا به صلاح جاهين اوبيره المكان ويبدا به سيد مكاوي مستعينا بامكانات علي فراج الفزل الاوركستراليه في لحن نشط ومتحرك ودقاق وطارق ومحمس ومحفز الى ما تعوزه بعد كده بنلاقي بنلاقي اللي معنا على فكرة معنا برايم حمودة الله يرحمه بقى الراحل البرايم حمودة ومعنا العزيز شفيق جلال والعزيز محمد رجدي ومعنا كمان من الكورال عبد الحميد عبد الحليم فاروز وفتحية منصور كل دول بيتبدلوا المواقع في في عملية تينج بونج كرة متقازفة رائحة جاية بسرعة حركة ورشاقة شديدة جدا معنا كمان صلاح شهين نفسه بيجني الجزء الجميل بتاع مليون براوه يا ناس على دي تروس بسواء داي رجالة بحر فلوس بصوا بقى ادي المرال ادي جزء المطلوب انه يقوله تسقيفا للمكان اللي جيلنا يشاركنا يا ولد جيلنا في النضالنا قبل المكان بالحضن والزغريب بال ما تعمل زيه عمالا هو دا كان الموضوع يعني بعد كده يقولك ايه دار المكان وبقاله صوت جبار سال العرق جنب المكان أنهار مدخلنا كتبت عنا فوق الريح ما بقاش هنا استغلال ولا استعمار كمان تكريس لمبادئ الصورة. يقول لك احصد غطان الصلب عثمان شوف الصورة يا جماعة ونبي جميلة احصد غطان الصلب عثمان الشعب مستنظر حديد أسوان بكرة مكان برة يجيب معاليه ومكان جديد عربي يمات يبان ادي الموضوع ادي المطلوب طيب بنخش يا صلبي يا مصهور ما بين المجير والمينير وبنخش احتفالية ده زماننا ده آواننا شيء شيء جميل جدا في كمان عمل لنا مصمار وعمل لنا قاجنة اللي هي الحاجات اللي مطلوب المطلوب تصنيع في نهاية الامر يعني سيد مكاوي قدرة عديرية فظيعة كلهم الطقم كله حلو سواء كان عمنا فايز مخرجا او علي فراج او صلاح جايين او سيد مكاوي هتلاحظوا امتداد الاجيال في الحتة بتاعت الراجل العجوز والطفل والستات والرجاله وراهم الى ان بنصل الى قفلتنا اللي هي مفتتحنا نفسه احنا كفر المئات عايزين بوابير حراته احنا منيه مزيج عايزين بوابير حليج الى اخره بلحن مختلف من مقام الرصد وتنسحب المجاميع في عملية فيد اوت او انسحاب تدريجي جميل جميل جميل اصدقائي المستمعين يا رب الوقت يكفينا ونقدر نسمع هذا العمل كاملا اصدقائي المستمعين المكن توزيع علي فراج اخراج فايز حلاوة تأليف صلاح جاي تلحين سيد مكاوي وكمان كمان كمان اليوم برا على ديار الجروس على ديار الجروس تزا وادي شيء بحر الجروس بحر الجروس اليوم برا على ديار الجروس على ديار الجروس تزا وادي شيء بحر الجروس بحر الجروس في بلد مكان Hey, hey! The journey is a hard road. Hey, hey! The journey is a hard road. Hey, hey! The silver in the desert is a lie. We shall not yield to the wind of Allah. The silver يا سهران يا مسايو همس الدم اوه يا سهران يا مسايو همس الدم صار الكنوده له صوت الضباب سالس عرق جنب المكان انهار صار الكنوده له صوت الضباب سالس عرق جنب المكان انهار ما دخلنا كذب عنك الري ما بقاش نسل غلال ولا استعمار هي هي ما بقاش نسل غلال ولا استعمار هي هي صوت بطان الصلب يا اسمر الشعب مستنصر ونخصا صوت بطان الصلب يا اسمر الشعب مستنصر ونخصا بكره ما كان برواق جمالي جديد عربي يماتي بان ومكان جديد عربي يماتي بان اليوم طاولات على بتروس على بتروس سواق الديره شايله بحر فلوس بحر فلوس اليوم طاولات على بتروس على بتروس سواق الديره شايله بحر فلوس بحر فلوس تقيفا للمكان اللي Gael na hEireann shatair a thu. Gael na hEireann shatair a thu. Aisín is trama cana dinom يلا يلا يا قدعان دعا لم رأيت أصوار يا فرحتي رأيتها بعنين وانعالمك للعرب عنوان من كان عزيم حديث من كان عزيم حديث حديث وحريات وانا كنت في عمري لم رأيت من كم يا فرحتي وانا وجد عماله رعد المطارق في الجبل دم دم بنغم في ما فيش انغم في جماله غنى العمل رعد الامل وبقت ساعد ناشوان وانا كنت عمري لم رأيك امرأة مطرأة يا فرحتي والمطرأة فيدي حسدت في دمي بشمسنا المشرئة وفي الحديث مصدور في وريدي وانا كنت عمري امرأة مطرأة يا فرحتي والمطرأة فيدي حسيت في دمي المشرقه المشرق أمي مصر في وريدي دمي اشتعل قلبي اشتغل وبقت سعيد شواء عمري لم رأيت أصوى يا فرحيتي رأيتها بعيني أصوى على مجد العرب عنوان من جمعي زيم من جمعي زيم حديد حديث وحرية اعمل لنا من شروع مننا هكنا اعمل لنا يا صلب ترخيجي بالشم اعمل لنا مسمار واعمل لنا اجناد اعمل لنا من شروع مننا هكنا اعمل لنا يا صلب ترخيجي بالشم في طهيه الشاور إلى الى البرنامج الغنائي المكان. <تصفيق> المكان تاليف صلاح جاهين الحان سيد مكاوي وتوزيع الموسيقي لعلي فران احنا كبر ابراهيم احنا كبر المادي احنا كبر فكر محمد كبر المادي اشترك بالغناء المادي احنا شفيق جلال، من اخراج فايل حلوة وفاكل وما بقاش فاضل غير ان اقول لكم انه معدنا باذن الله يوم الحد الجاي وقبل 53 دقيقة من دلوقتي لقصص برنامج غواص بحر النغم من التنسيق ايمن فتحي ومن الهندسة الاذاعية علي حسن لهم مني كل الشكر وليكم مني كل الحب